بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين نقف في هذه الليلة والأمسية مع باب الغرق الغرق وأول تعليق أعلق عليه قول شيخ الإسلام لتيمين رحمه الله تعالى والأولى في باب السلوك وغيره استعمال المصطلحات الشرعية التي وردت وإن كان لا مشاحة في اللفظ وأهل السنة لا يبادرون إلى انكار المصطلحات المحدثة إنما يسألون عن معناها فما وافق منها الحق اقروه وما خالف الحق ردوه هذه الكلمة الراقية من شيخ نسان بن تيم رحمه الله تدل على عدل وإنصاف أهل السنة وأنهم يطلبون الحق فلا يختلفون مع احد لمجرد لفظ فلو أن شخصا تكلم بكلام فيه ألفاظ موهمه سألوه عن معناها قال ابن تيميه رحمه الله فلفظ الفناء من الألفاظ المزعجة المحدثة فقد تحتمل حقا وقد تحتمل باطلا فيسأل المتكلم ماذا أردت بالفناء فإن قال أردت بالفناء أن يفنى العبد عن رؤية نفسه وأن ينسب الفضل لله ربه جل وعلا في كل شيء كان هذا محمودا وإذا قال بالفناء فناء الذوات. فان هذا الحد من هذه الالفاظ المهمة الغرق الناس لا يعرفون الغرق الا في المياه لما تقول له فلان غرق يقول غرق وين في النير الازرق ديم جري ان شاء الله اللي يقول اول حاجه يقوله كده هذا الغرق وهو من المصطلحات المحدثه والاولى ان يستعمل غيرها ولذلك المنزلة التاليه لمنزله الغرق الغيبه مش الغيبه الغيبه ان يغيب أن يكون الانسان مغيبا ولك فلان معلوم مغيب والتي تلي الغيبه التمكن وبعد التمكن المكاشفه وانت ماشي دي المنازل الجايه وكلها مصطلحات فينبغي ان نقف على المراد منها ماذا تريدون بالغرق وماذا تعنون به بعض الناس يستعمل المصطلح استعمالا سيئا يعني أنه ما زال يستقيم على الأوامر ويذكر الله وعنده من الأوراد ما عنده حتى يغيب عن الكلية فيجوز له أن يخرج على الشرع وأن ينسلخ من التكاليف وأن يفعل ما يريد وهذا ليس غرق إنما الحاد وزندق واضح لدرجة إن الإنسان يبدأ يقول ما لا يعي يقال ما له يقال شنو أه؟ يقول لي غرقان ده غرق ما في دين بيغرق له زول أكلمك يغرق بالمعنى بتاع الزنادق ده يعني زول يستقيم إلى أن يصل درجة من الغرق حتى أن عائشة رضي الله عنها لما ذكر لها أقوام يقولون أنهم يعبدون الله ويذكرونه حتى يقع الواحد منهم مغشيا على وجهه فلما يسأل يقال هذا وصل دمالو شنو وصل فقالت شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ربه وما كان يخشى عليه ورأيت أبا بكر وعمر يذكرون الله تعالى فما وصلوا إلى الذي وصل إليه هؤلاء قولوا لصاحبكم أنه وصل لكن إلى سقر لأنه ابتدع في الدين وقيل لابن عمر قوم يذكرون الله ثم يتكلمون بكلام فاحش وبذيء ويقال أن أحدهما غرق فقال لا نعرف إلا دجلة والفرات من أراد أن يغرق ففيهما الدار يغرق محل الغرق معروف أمشأ أقفك ده؟ وأقع براسك راسك قولنا غرقان كويس؟ مش معنا يا أخواننا زي اللي مشي بي... في ناس ممكن يقول لك سيد أفتا قال لك قدار غرق يبشي كبري يقع به راسك والله لازم ممكن يقول لك كده يقول لك كده قال لك امشي أغرق هذا كلام قاله ابن عمر على سبيل التحكم والسخرية ممن ممن يدخلون في الدين ما لا يليق به، الغرق مفهوم صحيح هذا المفهوم الباطل للغرق ولكن الغرق في التفصيل الذي ذكره الهروي استشهد له بقوله تعالى فلما أسلما وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المسلمين يقول هذا اسم يشار به في هذا الباب إلى من توسط المقام وجاوز حد التفرق ابن القيم يقول يكأن الهروي باستدلاله بالآية يقول أعرض إبراهيم في تلك اللحظه عن ولده وأعرض عن نفسه وغرق في مراد ربه وغرق في شنو بمعنى تمكن منه مراد الله فصار لا يلتفت إلى سواه فهذا غرق بمعنى استغرق الأمر فكرة هو وجدانه وده معنى من المعاني يقول لك فلان ده مستغرق مستغرق يعني شنو يعني غرقان في الموضوع ده ما استكله موضوع واحد وغرقان فيه معناها شنو الموضوع الذي يستغرقك يعني يأخذ جل تفكيرك يدل على اهتمامك به إن كان عظيما وإن كان حقيقة وإن كانت جليلا وإن كان دقيقة يعني الشيء قد يكون شيء مهم جدا وزوال غرقان فيه واحد تلقى غرقان في شنو في شبرموية غرقان في حاجة ذاته ما عنده فايده تلقى من الليل ويفكر وأنا باكر الصباح ويعمل ويأنت كله دائر يعمل شنو دائر يجهز بحفلة يومين مبنون بالليل والنهار واتصلت بفلان وعملت فلان دا كل في حفلة انت ما عندك موضوع وغرقان غرق أخير من منذ الغرقان في النيز انت ما عندك اي فايده بمعنى يستغرقك الموضوع ابراهيم عليه السلام استغرقته اوامر الله وقبل ان يستغرقه امر الله استغرقه حب الله غمره الى درجة انه اعرض عن نفسه ونفسه هنا تميل الى الولد حبا وتميل إلى إبقاء الولد لكنه أعرض عن ذلك كله وضرب عنه الصفحة تنفيذا لمراد الله تعالى فلم يتقدم إلا بعد أن استغرقه حب الله وأمره ولذلك يقول هذا استسلام صرف وتسليم محض لذلك قيم كلام ليس في منزلة الغرق في بداية مدارج السالكين لما تكلم عن المقامات قال رحمه الله تعالى أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح إسماعيل هذه تحتاج إلى تأمل بناسبة يعني لحدهم الليلة الناس في كل سنة يذكر الدعاة والأئمة يذكرون المسلمين بقصة الزبيح أن الله عز وجل أنجاه ويذكرون القصة ورؤيا إبراهيم عليه السلام التي رآها قال يا بني إني أرا في المنام اني أنبحوا. قال يا أبا تفعل بات أمر هذا الكلام يقول فيه ابن القيم إبراهيم رزق الولد على كبر يعني تقدمت به شنو السن تعلقه بالولد أكبر يعني شوف الشيء زول بلحظه لو زول يتزوج وأنجب طوالي بيحب ولده شديد زول خمسراش سنة ما أنجب وبعد 15 سنة الله دا وجنا دا بيعمل شنو بيحبه لكن زي الاول طيب في حاجة ملاحظة كلما تقدمت في السن كلما احسست بعاطفة جياشه تتجاه ابنائك يعني انت شاب تدق الولد وتنهي روية حاجة انت لما تكبر بتبقى شنو قلبك شنو قلبك رهيف عليهم حتى من النكات الطريفه ان ابن عديم الحلبي ألف كتابا عن الذريه سماه, سماه الكواكب الدراري في الابناء والذراري فحكى فيه قصه غريبه جدا قال الرجل عمره كله لم يتزوج يا زول يتزوج خلوني انا بس دي نقطه يعني عمره بقي ثمانين سنه مش خطب, خطب بعد كم ثمانين سنه يا زول انت عالصعب يسوي وش نزلت وكانت تجنبات قال أردت أن أعاجله باليتم قبل أن يعاجلني بالعقوق عليك شوف الزول ده بالله ياخد الزول قلبه أسود قال ليون أنا أيتم لأنه عارفه ما أبقلني مع كتير قال أحصل أنا أيتمه مما هو بعدين يعذبني بعدين لما نكبر قال يا خب كيف ما يعذبك يا أخي أردت قال أن أعاجله باليتم قبل أن يعاجلني بالعقوق دخلت في راسه استغرقوا فكرة شنو إن أولاده حينجموه وحيعقوه وما حيسمع كلامه وكذا فبالتالي إبراهيم عليه السلام أوتي الولد عليه السلام وقد تقدم السنه فحصل نوع تعلق به أراد الله قلب إبراهيم له صافية فجاءه بامتحان كان الغرض من الامتحان إخراج إسماعيل من قلب أبيه حتى يخلص قلب الخليل لربه جل وعلا ولذلك قال تعالى فلما اسلما لا يكون هذا الا عن تجرد كامل من حظوظ النفس فلما اسلما يا اخي يقول لك اقتل جنك يقول يا تذيل يا اخوان فيات شريعه ذل الجنك الله ذاته ما امر بهلك صح يقول لك جناك ما في يقول لك ما تقول هي فيات ذيل ده قال له يا بني إني أرى في المنام اني أذبحك اسماعيل ما شف حاجة وأبوه النبي رؤية الأنبياء حقا. قال يا أبتي فعلا ما تؤمر تجرد كامل من النفس وغرق في مراد الله أن تغرق في أمر الله أن تحيط الأوامر والنصوص بذهنك فتصير أن تغرق فرقان فيها لا ترى إلا إياها ولا تعمل إلا بمقتضاها وهذا عين الاستسلام ولذلك يقول ابن القيم هذا استسلام صرف وتسليم محض لما قال تعالى فلما اسلما وتله تله يعني أخذه بقوة للجبين والصورة أن يكون جبينه على الأرض هذه صورة القتل ووضع السكين فلما اسلما وتله للجبين يعني الزول ده ما قعد يتردد الموضوع ده كذاته ما قال ربنا بينجو ربنا قال اضبح ذبح بس خلاص الموضوع انتهى ولا يكون هذا الا عن يقين تام واستسلام كامل فلما وضع السكين وعلم الله صدق ارادتهما وصدق نياتهما قال له في الحديث القدسي ارفع السكين يا ابراهيم لما رددت إلينا قلبك بكلياته رددنا إليك ولدك يا إبراهيم فقال ابن القيم ما أراد الله أن يذبح إسماعيل حسا لكن أراد أن يذبح إسماعيل في قلب أبيه معنا ما أراد الله أن يذبح إسماعيل شنو حسا إنما أراد أن يذبحه في قلب شنو أبيه شنو معنا إبراهيم أحبه ليس بحب فيه خطأ إنما هو حب والد طبيعي فطري جبلي لولده لكن الله يريد قلب الخليل أن يختلف عن بقية حتى أصحاب القلوب الجبلية الطبيعية أراد قلبا خالصا له لما رددت إلينا قلبك بكلياته رددنا شنو؟ اليك شنو؟ ولدك يا إبراهيم فهذا هو الغرق الذي يقصده قول الهروي اسم يشار به في هذا الباب إلى من توسط المقام السلوك مقامات وأعمال القلوب مقامات مثلا هنالك الخشوع هذا شنو؟ مقام ولكن يوجد ما هو أعلى منه؟ الطمأنينة ايهما أعلى؟ الخشوع ام الطمأنينة؟ الطمأنينة أحلى صحيح؟ أم صحيح؟ طيب الصبر مقام الرضا أعلى الرضا أعلى من الصبر واضح هذا وهكذا الخوف مقام الخشية أعلى وكلاهما خوف لكن الخشية خوف بعلم وهيبة فبالتالي الغرق مقام من المقامات لكنه من أوسط المقامات ابن القيم يقول الغرق من أوسط المقامات لأن البحر الغرق في لجته يعني أنت الندق وكيف في القيف البجاء ما تغرق وفي القيف هناك ما تغرق بتغرق وين في شنو في النص ولأنه استقراق جعله يتوسط المقامات هذا كلام العلامة يقول الهروي وهو أي الغرق على ثلاث درجات الدرجة الأولى استقراق العلم في عين الحال وهذا رجل قد ظفر بالاستقامة وتحقق في الإشارة فاستحق صحة النسبة طيب الكلام ده معناه شمه طبعا الكلام ده انت لما تسمعه بمرة بشوفه شنوه الغاز الغاز كده إشارة شنو ونسبة شنو. لكنه شطرح بسيط استغراق العلم في عين الحل يا سلام. هذا من أرقام قيم طبعا حدقوا لي أرقى وين هو ليت أرقى وين يقول ابن القيم والله ابن القيم بعته فرق فرق بين العلم والمعلومات فرق بين العلم والمعلومات في زول ما تقول يا عالم انت قال اي زول عنده علم عالم قول عنده معلومات سمع يسمع لك زي المسجد كويس يسمع لك ما مع عنده معنى القران يسمعه الحديث يسمعه الاشياء يحفظها يسمعه لكنه ليس بالضروري ان يكون عالما ما العلم يقول ابن القيم قد يكون الرجل عالما بالشيء ولا يكون متصفا ولا متخلقا ولا مستعملا للعلم الذي تعلمه ولذلك هذا علم لم يستغرقه الحال العلم الذي استغرقه الحال أن تتعلم والحال هو السلوك والرقة والنقاء والصفاء والأمس بالله والقرب منه العلم الذي لا يقربك إلى الله لا فائدة فيه ذلك يقول ابن عبد البر في الاستذكار خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه ودل على الله تعالى أو قاد إذا الله تعالى العلم الذي لا يقودك إلى الله ليس بعلم ده ما علم؟ ده شنو؟ معلومات الكمبيوتر عنده معلومات هل تستطيع تقول الكمبيوتر عالم الكمبيوتر عالم في المكتبة الشاملة في عشرة ألف كتاب في الفقه والتفسير الكمبيوتر على مخزب معلومات العلم استعمال العالم هو الذي يحسن استعمال العلم العالم هو الذي يحسن شنو؟ استعمال العلم ويحسن استعمال الفتوى يعني أعطيك مثال مشهور علي بن عباس الفتوى المشهورة لما سئل هل القاتل توبة قال ليست القاتل توبة فتوى جاء اخر بعد يوم او في نفس المجلس بعد قليل سال قال هل القاتل توبه قال نعم للقاتل توبه قال لي يا خسره يا عنده توبه يا ما عنده توبه اشد خليك خليك واضح في بيقول لي خليك شنو ها واضح حتى واحد تقول له فلان عالم يقول لك عالم بتاع الساعه كم؟ هو العالم بتاع ولا بشني كده انا ما عارف ذاته تقول له فلان ده عالم يقول عالم بتاع الساعه بتاع الساعه 10 شنو ساكب شنو ساكب أنا أقول لك عالم تقول لك ساكب, ساكب شنو تأخذ الساعة في العالم شنو ذكي داري وريك إن هو ما شغال جوزته تقول لك عالم وريك عالم بتاع يخليه فابن عباس قال الأول رأيت في عينه غضبا وشررا فكأنه يريد أن يقتل ثم يتوب زول زعلان من زول دار اقتله جاء قال خير نأخذ فتوى نمشي لو قالوا عندي توبة اقتلوا يقول أتوب قال لما عندي توبة نهائي قال الثاني رأيت فيه كسارا فعلمته أنه قتل وأنه يريد التوبة ابن تيمي رحمه الله تعالى يقول أنه وجد التتار في شوارع بغداد يشربون الخمر وكان طلابه بما فيهم من شدة وقوة ينهونهم عن شرب الخمر ويجلدونهم ويمنعونهم ويبعدون عنهم الخمور ويريقونها فكان ابن تيمي يقول دعوهم وسكرهم إن التتار قوم يحبون الدماء وإذا سكروا ألهاهم هذا عن قتل الأنفس وانتهاك الأعراض وانتهاب الأموال فخير لنا أن يكونوا سكارى. شوف الفغه إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وهؤلاء الخمر تصدهم عن إراقة الدماء أزولوا لو سكران بيقى لزول كان لزولتوا بيقى لكن كان بيقى شديد وما أماك... سرب الخمر. يكتل ايزو للأجل. ليس هذا اباحه للخمر لكنها فتوة عالم فتوة شنو عالم ينزل الفقه الذي يعلمه على ارض شنو على ارض الواقع والمقوله التي ترددونها وتحفظونها هي مقوله عمرو بن العاص حتى تعلموا ان عمرو بن العاص كان عالما جليلا وكان صحابيا صالحا وان رغمت أنوف كان يقول ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر ولكن الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. قالها عمر بن عاصم رضي الله عنه. كلام بتاع العلماء الناس العدّة ما في الكلام ده يقول لك الفقيه ليس من يعرف الخير من الشر ولكنه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. خير الخيرين وشر الشر شر الشرين أيهما أشر شرب خمر أم قت نفس؟ قال أشر قتل النفس، بس كده قالوا لي خلوك سكراني ما تسألني، فبالتالي أقول قال ابن القيم التخلق بالعلم واستعماله، الله هذا كلام خطير في ناس بتخلق بالعلم لكن ما بدر يستعملوا مرض مشكلة، استعماله يا شنو؟ الفتوى والفقه أن تنزل النصوص على الواقعة المعينة بعينها، ده شنو؟ دي الفتوى فبالتالي يقول من غلب على حاله المعلومات صار علمه بالمعلومات كالمغفول عنه زين ما استفدت إخوانا ذلك دائما أقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا لازم يكون نافع لو قلت اللهم إني أسألك علم ممكن يجيك علم والله العظيم تضر رقبتك وتضر الناس داعي المبدا أوليسة البشرية يدمر بعضها بعضا بالعلم قنابل نووية وذريه وتدمير وأسلحة فتاكة إذن قال أسلحة فتاكة دعم ولا جهلة علم السلاح ده شنو علم وطيارات نفاثة ودبابات خطيرة وصواريخ انت قالوا شهذا عمل الناس جهلة علم في مجال مكملين العلم لكن علم الدمار ليس نافع اللهم اني اسألك علم النافع العلم النافع الذي تنتفع به وتنجو به الى ربك جل وعلا لذلك قال الاجري رحمه الله في كتابه القيم اخلاق العلماء قال العالم شوف الفهم تعريف العالم حتى قلت لك عريف العالم حتقول شنو منك كلام كثير حافظ كذا وحافظ كذا وحافظ كذا يعرف كذا هذا مهم العالم قال الزاهد في الدنيا الراغب في الاخره اسمع الكلام ده كويس شنو الزاهد في شنو في الدنيا الراغب في الآخرة الورع الكاف عن اعراض المسلمين واموالهم ده العالم العالم دي صفاته لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله السالك بغير علم كالسائر بغير طريق زول ماشي لالله لأ وما عنده علم زي شنو زول, زول ماشي وما ماشي في شارع رايك شنو والعامل بغير علم يفسد أكثر مما يصلح ذكر كلام منو كلام من الحسن شنو قال شنو يا سلام اطلبوا من العلم اطلبوا من العلم واحرصوا على العبادة واطلبوا من العبادة ما لا يفوتكم علما فإن قوما من أمة محمد عليه الصلاة والسلام خرجوا على الأمة بالسيف ولو كان عندهم علما ما دلهم على ذلك يا سلام، كلام راقي راقي راقي جدا نازكت المسلمين ده مش كده كانوا عبادا لكنهم ما كانوا علماء جهله يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم و وصومه إلى شنو إلى صومهم كويس قال يخرجون أو يمرقون من الدين في الروايات كما يمرق السهم من الرمية فده كلام عجيب جدا طيب معنى الكلام قال شنو استغرق العلم في عين الحال استغرق علمه في الحال اذ اتصف بما علم حتى غلبت عليه الأوصاف أكثر من العلم أديك مثال تكلم عن منزلة الخوف الخوف من الله ممكن نجيد الكلام صح صح لما صح اتصف بالخوف من الله فرق ولا ما فرق ممكن زود تكلم هو بناشن خافوا الله ويتقوا الله وهو ماله ما بيتقيه ولا بيجنب المسألة دي هذه مشكلة فاستغراق العلم الحال علمك أن يصير اوصافا غالبه عليك قال ابن القيم قاعدة يا سلام العلوم إذا أثمرت الأحوال استقامت الأعمال يا السلام كلام جميل يا أخي قال شنو العلوم إذا أثمر شنو أحوال خوف وخشية ومراقبه لله ستستقيم أعمالك وستتحرى الحق والصواب في كل فعالك ولذلك يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى استغراق العلم الحال أن يصير العلم اوصافا أن يصر المجنون مجنو أو صافا ودي أخوانا أزيمة الأمة تنزيل القناعات على أرض الواقع قلت للناس مقتنع بأنه هذا حرام وده حرام وده حرام لكن يقول لك ما قادرين والله يا مولانا غلبنا عديل يقول لك وناس يقول لك ده كل من النسوان النسوان سووا لكم شنو انت ما قدرت وقال لشنو والله يا مولانا النسوان غلبوا من نسوه شنو والله ده أن نسوه وده أمنع الحفلة لكن المرأة بكت لي قلت له خلاص ق بكت لك حسبك دم يعني ولا حسبك شنو مش الدموع على واحد دي؟ خلاه تبكي يومين ما والله العظيم ما بييدروا الله دي مشكلة ذي فبالتالي والله العظيم استغرب يقول لك نجدك عارف إنه غلط لكن الأولاد غلبونه بس أصره قال لكن قلت له أن أنا ما بقندف في البيت اليوم ذاك يوم الحفلة والله يقول مشت هت... ممتع لنا صخوي والله يشاطر لكن يتغلب سيد البيت كذا لو أخوان في البيت ما لكن أنت فينا البيت لن يجنون منها سخب تخلي أولادك يجيبوا الحفلات والبنات ويربسوا ويغنوا تقول لي ما قدرت ده والله العظيم أنا والله استغرب يعني أستغرب بهذه الأمور خاتمة هذه الكلمة العلم والحال يقول ابن القيم قاعدة والله ابن القيم ده يعني رجل عالم قال إذا انفرد العلم عن الحال انفرد العلم عن شنو زول عالم لكن ما عنده تسكية للنفس الحال هو تزكيه نفس النسبه يعني اختصار كلمه الحال تزكيه نفسه لا يقوم الليل لا يحرص على الصيام يكتفي بتعليم الناس ولا يحرص على الاذكار ولا على العبادات ولا, ولا هكذا وياخذ العلوم نصوص مجرده وادله محضه دون ان يخاطب بها نفسه ولذلك تجده اذا تكلم تكلم متشدقا فصيحا بليغا بملء فيه قال الله عن المنافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يوفكون ما عنده هكذا انفراد العلم عن الحال تعطيل وبطالة وجفوة وقسوة وانفراد الحال عن العلم الحاد وزندقة يا السلام كلام متين كلام متين زول بتاع أحوال, يقول لك أنا بتاع, شنو؟ أحوال. بتاع تسكية واهتمام بالأعبادات لكن ما عنده, شنو؟ ما عنده علم ده الشيطان بيجيو يظهر له في شكل نور يجهجه جهجة شديده يقول له خلاص انت وصلت وخشيت الجنة ودخل معك مية نفر الجنة زاته. وإن أطلق واحد يقول لك أنا المسيح ده ما مجنون عليك الله يقول لك أنا منو أنا المسيح واحد جاني قال لي أنا المهدي المنتظر ياخ انت المهدي المنتظر اسمك منو اسم ذاته مشاتر ياخ المهدي اسمه محمد بن عبد الله انت الرسول جدك؟ لا ما جديه بتبقى مهدي كيف؟ نطى واحد ثاني برضو جاني عنده أحوال الزول ده يصوم صيام يصوم يوما ويفطر يوما وكان في بلاد كفر أصحابه قالوا أنه لم تمر عليه ليلة لا يقوم فيها الليل يقولون إذا كان مريضا بالملاريا ويرتجف والبطانية فيه يجلس ويقوم الليل جاني في الجامعة ده. قال لي أنا ذو القرنين مرة واحده يا زول أنت ذو القرنين شخصيا قال لي أنا ذو القرنين شخصيا قلت له والله أنت ما ذو القرنين أنت اسمك منو منه فلان فلان قلت أنت فلان فلان وفي النهاية مشيتني في بيته وقعدت أبوه وأهله اقنعت إنه هو ماذ القرنين والله العظيم أهل أبو أمه وأخواته قال نز عندهم لا يبقوا من ده مشكلته عدم العلم قس قيام الليل عبادة جليلة لكن الذي يسلك مسلك العباد دون أن يأخذ من العبادة علما يضل ومعك مقولة عمر بن عبد العزيز في مقدمة الصحيح مسلم من عبد الله بجهل لم يزدد من الله إلا بعدا أيوة كما حصل لهذا كثير يخوة واحد يقول لك أنا أنا عيسى والله اخوانا. انا بستغلق. أنا لا استغرق أنا زيديا ما بقدر نخشب يعني واحد لو قال لي أنا بجيت نبي يقول زول خاتم الأنبياء وكذا ما يتكلم أمشي مني أنا أفسي أقول لك شو نعني أخني أكثر لما في أرضية للنقاش معه هذا يتكلم عن المسلمات وعن الثوابت والبدهيات والأبجديات في الدين ده كله عبارة عن شنو عبادة بغير شنو كده كان يقول حسب بصري في المقولة نقلتها لك أنك عليك أن تطلب من العلم ومن العبادة ما يكفيك وعليك أن تطلب العبادة فلا تضيع العلم وعليك أن تطلب علما لا تضيع به العبادة طيب يقول قوله وهذا رجل قد ظهر بالاستقامة ده كلام صحيح من استغرق علمه حاله كان على قمه الاستقامه يعني الاستقامه شنو تتعلم وتطبق تتعلم وتطبق تنجو طوالي ده الفهم الان الناس بتعلموا زي ما قلت لك دائما الدين عند بعض الناس مجرد ثقافه بارده كويس نصوص ويعرفوا ويناقشوا وكده لكن عمل وتطبيق ما فيه والجهل المركب أن يفهم المعلومة على غير ما هي عليه هذه مشكلة هذا الذي ظفر قال بشنو بالاستقامة وتحقق في الإشارة تحقق في الإشارة الإشارة ما يظهر للعبد من بشارات مرت علينا منزلة البرق مرت ولا مره إشارة البرق عارضة وإشارة الغرق ثابتة لذلك عبر عنها كيف بالتحقق قال شنو قال استقلاق العلم في عين الحاله وهذا رجل قد ظفر بالاستقامه واضح وتحقق في الاشاره يعني البشارات التي جاءته من الله هو راسخ فيها وثابت عليها طيب قال فاستحق صحه النسبه النسبه العبوديه استحق ان يقول شنو عبدا يا سلام كمال العبودية عبادة وعلم العبادة بغير علم لا تكون عبودية والعلم بغير عبادة لا, شنو؟ لا يكون عبودية فصحة النسبة يقول ابن القيم رحمه الله لا نسبة بين العبد والرب إلا العبودية إلا شنو يخوانا الناس عندهم مع الله شنو النسبة عن شنو أن ينسب إلى الله ما في شخص من الخلق نسب إلى الله إلا عبادة وعباد الرحمن وعباد الرحمن قل يا عبادي نسبهم إلى نفسه نسبه إلى نفسه نسبة العبودية وهذا كثير في القرآن كويس يا عباد الله يا عباد من وأنه لما قام عبد الله النسبه الى إلى الله إلا بالعبودية ما في ولد الله ما في لأنه ليس بين الخلق وبين الخالق نسبة إلا شنو إلا شنو العبودية لا يصح غير ذلك هذا معنى الكلام هو كلام لطيف طيب الدرجة الثانية من درجات الغرق استغراق الإشارة في الكشف وهذا رجل ينطق عن موجوده ويسير مع مشهوده ولا يحس برعونه رسمه يا سلام كلام جميل طيب استغراق الاشاره في الكشف استغراق الاشاره في الكشف الإشارة ترتفع بسبب ما حصل له من كشف الاشاره عله الاشاره شنو عله ما الاشاره الاشاره نداء على راس العبد الاساره شنو؟ نداء على راس اجنو العبد الإسارة التي تلوح للعبد الا لانها قد تقطعه عن الرب سبحانه وتعالى يعني اثر الشخص يكثر التفكير في شيء من البشارات ويترك المنعم عليه بها والمتفضل عليه بها فينقطع بالكليه هذا معنى العلة لكن يقول ابن القيم ترتفع الاشاره بالكشف والكشف الكلام مهم جدا لا مكاشفات بين العبد وبين الرب الا مكاشفات العلوم والمعارف الا شنو مكاشفات شنو بمعنى يكشف الله للعبد كشف في قلبه يدرك عظمة معرفة الله وجلال الله ويحس ذلك فإذا وصل إلى هذا إذا هذه الدرجة من الكشف كشف الأسماء والصفات وإدراك معانيها والتنقل فيها والتعبد بها بالقلب وصل إلى درجة عالية من الدرجات ترفع الإشارة يعني تجعل العبد لا يعل ولا ينقطع عن ربه سبحانه وتعالى بمعنى لو أن الله آتاك علما وانت توقفت عند هذا العلم والتفت إليه كثيرا دون أن تنظر إلى من؟ إلى المنعم العلم تجاك من من؟ سبحانك لا علم لنا إلا تبدأ تبحث عن العلم وتقوي نفسك وتستحضره دون أن تستحضر المنعم به هذه علم من علاج الإشارة هذه إشارة وهذه علم لو كشفت بقلبك العليم ووقفت مع اسمه العليم سوف تحتقر كل علم عندك وما من علم آت أتاك إلا نسبته إلى ربك جل وعلا اتيناه من لدن علم عندها ترفع الإشارة بكشف القلب في اسم العليم كشف للقلب اسمه جل العليم فوقف القلب على حقيقة اسم العليم ولامس اسم العليم قلبه ولذلك صار ينسب كل علم يأتيه إلى اسم العليم وكذلك في المال الغني الغني منه أه؟ الله في ناس تقول الغني منه ده فلان فلان وفلان ده أقل منه شوية وده أقل منه شوية صح صح المصح يقول له الغني منه فلان فيه يعني معروفين حتى واحد يكلمني قلت عارف أغنى زور؟ ده تجيب قال لي في السودان ده عنده شنو عنده شنو وراني اسمه قال لي ده يا زول ماسك البلد ده الغني ده, ده, ده غني ده وربنا يكون شنو أنت إذا صار عندك مال وأعجبك هذه علة فإذا فتح على قلبك الغني واحسست الغنية وأدركت هذا الاسم ووقفت مع معاني عندها سترفع شنو إشارة الغنى والتعلق بالآخرين بشنو بالكشف كشف شنو كشف القلب لمعنى من شنو من معاني اسم من أسماء الله تعالى وقس على ذلك فسبحانك الكريم الغني العظيم اصلا غنى النفس هو غنى بالله غنى النفس هو شنو؟ غنى بالله بيجا ما في الشمال عين بالناس ولا يملأ عينه إلا ربه جل وعلا ولذلك صار مستغنيا بالله عن الخلق ولا يستغني عن الخلق إلا من كان معتمدا على غني وقوي ولذلك كل من اعتمد على الغني استغنى وكل من استمد العون من القوي استقوى وبالتالي لا يلتفت إلى الخلق وهذا عين الغنى وغنى النفس منحة من الله ما يذل بيد اغنى نفسه دائما بوجود الناس شنو في ناس من كثرت ما هم مهزوزين اسمع كلامي ده في ناس من كثرت ما هم مهزوزين ممكن يبيعينه باي حاجة يعني ذاته ما هو بال بالحل بس هم شنو ها القرش تدسكراتس ب بعشرة تقول تقوله صوّط لينا يقول لك القطيه ولا العكاس تود القطيه والله امشي دي الجوطية طوالي ولا يعرف برنامجك حركة شعبية ولا حركة إسلامية ولا حركة مرورية يمشي ديك طوالي بس عشرة آلاف بولد يقول لك العكاز هذا وفي هو في عكاز المثل عكاز غات الجوطية رمز ذكرز زمان الجوطية دي الجوطية دي الناس كانوا بيغنوا لها زمان يقول لك وناس الحمامة رمز الحمامة والسلامة والله لا في سلامة ولا في حمامة ذات أقول فقال شنو؟ قال استغراق الاشاره في الكشف الاشاره عله لانها تقطعك عن الله بالالتفات اليها الاشاره نعم يعني المال ده نعمه ولا ما نعمه والمنصب والعلم اذا التفت اليه صار عله اهل الغرق استغرقتهم محبه الله واستغرقهم حب الله الى درجه انه يرجع الامر الى الله بكشف حصل له في باب الاسماء والصفات جعل كل شيء اتصف به من الاشارات يرجعه الى ربه جل وعلا نسبه وهذا الكشف رفع الاشاره بيرفع لا بيرفع بيرفع تماما وهذا رجل ينطق عن موجوده يا سلام ينطق عن موجوده لا يثق لا يوصف ذكر لا نقيم لا شنو لا شنو لا يوصف لكنه متصف كلام جميل ما شنو ما بوصف لكن شنو متصف في نفسه مطبق ما وصف متصف لذلك قال لمن يستغرقك الحكم اي حاجة تستغرقك بتخليك يا اخواني شو بكلمك الشكل استغرقت بيبقى مظهرك ومخبرك السنه فيك. كان استغرقتك بتبقى مظهرك ومخبرك اي حاجه عشان كده يقوم يقول لك في المثل شنو يقول لك الجعان حلم شنو حلم عيش فالزود ده جعان وغرقان في الاكل مستغرق تماما لما ينام يحلم بالعيش ليه استغرقه استغرقه والناس بيقولوا الجوع كافر قالوا انا طبعا ما مقتنع ان الجوع كافر يكفروا انه تكفروا ساكتين انت لا علمهم قصدوا ان الجوع يفضي احيانا الى شنو الى الكفر ايوه لا علمهم قصدوا ذلك يقول لك الجوع شنو الجوع كافر وفعلا استعاذ الرسول من الفقر والكفر استعاذ الرسول من شنو من الفقر وشنو والكفر فبالتالي واستعاذ من الجوع فانه بئس الضجيع كما قال عليه الصلاة والسلام طيب فبالتالي قال هذا الرجل ينطق عن موجوده ينطق عن موجوده الشيء الموجود دواه باب يتكلم بابا اللسان ليس بلسان المقال ولكن بلسان شنو بلسان الحال أبلغ شيء في التأثير أن تؤثر بفعالك وخصالك تكون زول مؤدب تكون زول محترم تؤثر في الناس تأثير الله عز وجل به حليم وهذا الذي يفتح الله به القلوب طيب قال ينطق عن موجوده ويسير مع مشهوده مشهود منه رب اسمعك ابن القيم يسير إلى الله عن شهود وكشف شهود أن يكون مستحضرا رضا الله وهو سائر إلى الله في زول دائماً بضرب لكم مسألة في المدارس، دار شارع عشانه، الانتقاد، ود ود خرطوم كمل، في زول بيركب الشارع مشغول وماشي ماشى خرطوم وماشى في حاجة حد ما يصل وبمشي بالصورة المعتادة وفي زول مما ركب الشارع مستحضر مع شوية حاجة في الطقات وعلى ومستحضر تماماً وخاط في ذهنه يعني في أثناء السير في الطريق يكون مستحضرا لمعاني ومعالم الطريق ومنهم من يسير في الطريق دون أن يقف على معلم من المعالم هذا يسير بذهول شنو يمشي يجي في الشارع تقول له البقايا فلانية يقول لك وين؟ تقول له في المقتربين يقول لك ما لقيتني يا شيخ ده الشيخ ده على يدك اليمين الله يقول لك ما لقيتني مع أنه بيمشي في الشارع شنو كل يوم لأنه يسير بغير شنو شهود الشهود معناها الاستحضار الكامل السير الى الله فيزول خطف في الشارع ماشي بس ماشي لله بيجي صلي الصلاوات الخمسة وبيعمل أي حاجة يقدرونه بيعمله فيزول بيجي صلي وفي شهوده وكشفه عظمة الله والله يتقبل منه وهو يدرك أنه يعامل الله وهكذا فرق قال ابن القيم يسير الى الله عن شهود وقشف لا مع حجاب وغفلة فهو سائر إلى الله بالله مع الله سائر شنو إلى الله شنو ويستعين على سيره إلى الله به اللهم عيني على ذلك وهو مع الله أي دائما يستحضر في أثناء سيره أنه يسير إلى الله طيب أرجو أن يكون المثل شنو واضحا قال الهروي ولا يحس برعونه رسمه الرسم ذات العبد التي تفنى لا اسمها شنو الرسم ثم اماتها ومحى شنو الرسوم الرسوم يعني شنو الاشكال والذوات وهي ما لا تفنى المستغرق بالدين لا يحس برعونه رسمه لان الرسم ابن القيم عنده عبارة فني من لم يكن ولم يكن شيئا وبقي من لم يزل الله جل وعلا فهو يستحضر هذه المعاني في أثناء سيره الدرجة الثالثة من درجات الغرق استغراق الشواهد في الجمع استبدعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته